صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلهم حيث ثقفتهم وأخرجهم من حيث أخرجكم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل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 ونفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا, وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله أكبر الله أكبر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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضالين آمِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن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 ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعاً فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم ألا ويكفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم, وقاتلوهم حسين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 Negeri, negeri, negeri, negeri, negeri, negeri,